بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وَعَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ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 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروب كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وَثَمُودَ وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 Iz yatalqa al-mutalqiani' an il-yamin wa an il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 القي يا في جهنم ما كل كفار عنيد مننا الخير معتد مريد الذي جعل مع الله الهان اخر في العذاب الشديد قال قرينه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 ما هلمتَلَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُعْدُونَ لِكُلِّ أواب Minuxiyy al-Rahman bil-Ghayb wajab bi-qalb Munib adhuluhabis-salam. Zalik وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا roda, vala فاصبر على ما يقولون roda, vala roda,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 fahliaa حشر Olaan Olaan Olaan Olaan بما Olaana Olaan Olaan Olaan Olaan Olaan خاف وعين